وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مخيلا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 وكلا ضربنا له الْأَمْثَالَ وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إِنْ كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها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 ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا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 ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا كراما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 اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما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 119. فِيهَا فيها من كل زوج كريم فِي إن في ذلك كَانَ وما كان وَإِنَّ مؤمنين 111. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون أَلَا يتقون قال رب إِنِّي أَخَافُ أَن يكذبون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 فأتي فِرْعَوْنَ فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن مَعَنَا معنا بني إسرائيل قَالَ قال نُرَبِّكَ فِينَا فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين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 قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال او جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين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 من ومن أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين 111. يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم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 نحن قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إن ولا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون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 فلما ترى الجمعان قال أَصْحَابُ موسى إنا لمدركون قال كلا إِنَّ معي ربي سيهدين 112. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 113. وأزلفنا ثم الآخرين 114. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين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 والذي هو يطعمني ويسقين 113. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 111. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون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 119. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 110. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 وما أنا بطارد المؤمنين 118. إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون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 ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون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 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمذكم بما تعلمون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 ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون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 قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين 119. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زبر الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وله نزلناه على بعض الأعجمين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 116. فيقولوا هل نحن منظرون 117. يستعجلون 118. أفرأيت إن متعناهم سنين 119. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون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 119. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون 110. وأنهم يقولون ما لا يفعلون 111. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايم انقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين 122. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 124. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون 110. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم اذ إذ قال موسى لأهله إني 119. فنست نارا بِخَبَرٍ منها بخبر بِشِهَابٍ آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إِنِّي لا يخاف لدي المرسلون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 انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 قال سننظر أصدقت أَمْ كُنْتَ كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ انني القيا الي كتاب كريم انه من سليمان واننه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين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 فَلَمَّا فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتي بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 119. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم 110. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فَلَمَّا فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 110. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما راته حسبته لجتا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عَاقِبَةُ مكرهم أَنَّا دمرناهم وقومهم أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تجهلون صدق الله العلي العظيم